رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اما بعد فإن اخبار العلماء ومكانة العلماء في المسلمين فان ذلك لا يجهله مؤمن المؤمنون كلهم معترفون بفضل العلماء ومكانة العلماء وحاجه الناس اليهم ينامون بدون العلماء يضيع المجتمع هي اموري دين وعقيدتي لا من وجود العلماء في المجتمع المراد العلماء الربانيين العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى لعلمهم كما قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء اما مجرد العلماء الذين علمهم على ظاهر لسانهم وليس في قلوبهم شيء من خشيه الله فهؤلاء وجودهم كعدمهم بل قد يكون عدمهم احسن من وجودهم لانهم يضلون الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال اخشى على امتي من منافق عليم اللسان وقال صلى الله عليه وسلم انما يخشى الله وقال صلى الله عليه وسلم انما اخشى على امتي اليمه المضلين فحينما <تصفيق> يمدح العلماء ويثنى عليهم انما يراد بهم العلماء الربانيين الذين يخشون الله حق خشيته ويتقونه حق تقاته ويقومون بالاصلاح في مجتمعاتهم ويقودون الامه إلى رشدها وصلاحها فهذه الامه تسير على خطا الائمه الذين يمثلون العلم النافع في عملهم وفي دعوتهم الى الله عز وجل وفي ترشيد المجتمع في عقيدته في معاملاته في اخلاقه هؤلاء هم العلماء الذين يستحقون الثناء من الله ومن عباد الله ليس كل عالم يحتسب انما يحتسب العلماء الربانيون الصالحون المصلحون الذين ينشرون علمهم ويبلغونه يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله هؤلاء هم العلماء والله جل وعلا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب فمن المتعلمين او من هو عالم بلسانه دون قلبه وهذا هو الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم على امتي لانه يحرف الكلمه عن مواضعه ويلتمس للناس المخارج عن امور عقيدتهم ودينهم ويحدث لهم الرخص بدون تقيد بادله الكتاب والسنه هذا هو يخشى على المجتمع منه اما العالم الحقيقي فهو الذي ورث العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقام به حق القيام كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن أخذه أفنى بحظ وافر ولا يستطيع الشيطان اغلال الناس عموما هو يضل بعضهم لكن ان يضل الناس عموما لا يستطيع مع وجود العلماء الذين يقاومونه انما يستطيع هذا اذا فقد العلماء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب العالم له فضل والمراد العالم الذي يمثل العلم حقيقه يعمل به ويدعو اليه ويعلمه للناس ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وليس المراد من العلم تخزين العلم في الصدور وحفظ المتون و... والاقوال حفظ النصوص هذا لا يكفي هذا يغني عنه تغني عنه الكتب الموجوده ان العلم محفوظ فيها إنما العالم المتحرك الحركة المثمره في المجتمع الذي يدعو الى الله على بصيره هذا هو العالم وانتم تقرؤون في السير وفي التاريخ الائمه الذين نشروا العلم وقاموا به هم الذين بقي ذكرهم وبقي عملهم وبقي اما العلماء الذين اكتفوا بتخزين العلم في صدورهم ولم يقوموا بواجبه هؤلاء ذهبوا في وقتهم ولم يعد لهم ذكر ولم يعد لهم اثر لم يعد لهم اثر في الناس اما الائمه الذين من الله عليهم بالعلم والعمل ونفع المسلمين وذكرهم باقي للشنا عليهم والدعاء لهم فرحهم عليهم كما قال ابراهيم عليه السلام واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين وبقيت كتبهم التي دونوها بقيت كتبهم منارا للمجتمع المسلم يثير عليها ويتوارثها وينقبون عنها اينما وجدت فينشرونها ويطبعونها من اثار نياتهم الصالحه لا يزال علمهم باقيا وان كانوا ماتوا من مئات السنين لكن لا يزال ذكرهم وعلمهم باقيا كانهم احياء بين الناس وهذا شيء ملموس ومشاهد العلماء كثيرون ولكن الذين لهم اثر اثر باقي ونافع قليلون لكن مع قلتهم جعل الله فيهم البركه والخير وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الصدقه الجاريه تنقطع لا تدوم الولد الصالح يموت لكن العلم لا يبقى علم ينتفع به هذا لا يبقى ويتوارثه الناس جيلا بعد جيل وها هي كتب الائمه الان ها هي باقيه كانهم احياء بين الناس والناس يقبلون عليها ويدرسونها ويحصلون عليها با اغلى هذا من من اخلاصهم لله عز وجل من اثار اخلاصهم قال الله جل وعلا فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال فعلمهم ينفع الناس فيبقى وما زبد فيذهب جفاء العلم الذي لا ينفع هذا يذهب جفاء مثل الزبد هؤلاء هم العلماء الذين يستحقون المدح والثنا والدعاء لهم والاقتداء والاقتداء بهم الشيطان ما استطاع ان يحدث الشرك في قوم نوح الا بعد موت العلماء لما مات العلماء من قوم نوح داعى الشيطان الناس الى عباده الاولياء والصالحين تعلق بهم تصوير صورهم ودعائهم حتى عبدوهم من دون الله قال لهم بالاول صوروهم من اجل ان تتذكروا اثوالهم وتقلدوا بهم لغرس الشر ثم انتظر لما مات العلماء جاء ثانيه خلال الجيل الذي بعدهم وقال ان اباءكم ما صوروا هذه الصور الا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فزين لهم عبادتها وعبدوها ولما بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاه والسلام ينهاهم عن هذا الشرك احذرهم منه قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث و يعوق ونسر هذه اسماء الرجال الصالحين الذين صوروا صورهم فآل بهم الامر الى ان عبدوهم من دون الله عز وجل وتواصوا بالتمسك بهذه العقيده الباطلة بسبب املاء الشيطان وفقدان العلماء الذين يقاومون هذا الشر لا يقاوم الشرك والبدع والمحدثات الا العلماء اما اذا فقد العلماء فان شياطين الانس والجن ينشطون في يضلال الناس وترويج الشرك والبدع والمحدثات وتغيير الدين باسم الدين وباسم الاصلاح يسمونه دين اصلاح تطوير الى غير ذلك خداعا للناس فما ينشط شياطين والجن في ترويج الشر تغيير الدين الا اذا فقد العلماء او وجد علماء لا يغيرون شيئا ولا يتكلمون ولا ينصحون هؤلاء وجودهم كعدمهم وهم والاموات سواء لا نفع فيهم انما العلماء هم الذين يتعلمون العلم اولا ويتلقونه من مصادره ومن اهله تلقونه من مصادره الصحيحه من الكتاب والسنه على ايدي اهل العلم ثم بعد ذلك يقومون بنشر والدعوه الى تعليم الناس نفع الناس وافتاء الناس هؤلاء هم العلماء وبقاء المجتمع مربوط ببقائهم فاذا فقدوا فان المجتمع مهدد بالزوال مهدد بالخطر من هذا يتبين لنا مكانه العلماء حاجه الناس اليهم ولماذا افنى الله عليهم فقال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يرفعهم درجات لانهم اوتوا العلم وقاموا به علما وعملا وتعليما ويفتاءا فالله رفعهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات لا يعلمها الا الله درجات متفاوتة على حسب علمهم وعملهم واصلاحهم فالاعتبار بالعلماء المصلحين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا اولئك هم العلماء والعلم لا يحصل عفوا لا يحصل العلم عفوا أو تلقائيا كما يقوله اهل الضلال انما يحصل العلم بالتعلم والتعلم لابد ان يكون على العلماء ما يكون على الجهاله والمتعالمين أو اهل الضلال انما يكون التعلم على ايدي العلماء الصالحين المصلحين ولا يكون العلم ياتي بدون تعلم كما يظن الصوفيه ومن يقولون اشتغل بالعباده اشتغل بالذكر والعباده ويفتح الله عليك العلم يجيك العلم تلقائيا هكذا يقولون مزهدون في العلم زاهدون في كتب العلم ويقولون للناس اشتغلوا بالعمل العلم يل... يلهيكم عن العمل يقولون العلم يلهيكم يشغلكم عن العمل ولا يعلمون ان العمل لا يكون عملا صالحا الا بالعلم المؤسس على العلم نعمل العمل مطروف ولكن لا يكون العمل صحيحا الا إذا كان مؤسسا على العلم النافع تعلم العلم مقدم على العمل تعلم اولا ثم اعمل تعالى الله جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات البخاري رحمه الله كتب ترجمه في صحيحه على هذه الآية فقال باب العلم قبل القول والعمل ثم ذكر الآية اعلم انه لا اله الا الله استغفر لنبك وللمؤمنين والمؤمنات فرا من العلم اولا ليكون العمل صحيحا فالعمل اذا لم يكن مبنيا على علم صحيح يكون ضلالا يكون ضلالا لانه على غير هدى على غير دليل فيكون ضلالا كما ان العلم بدون عمل يكون سجنه على صاحبه ولا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى اذا فلا من العلم والعمل اما من اخذ العلم وترك العمل كاليهود فانه يكون مغضوبا عليه واما من اخذ العمل بدون العلم انه يكون ضاللا وهذه طريقه النصارى وطريقه المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح ولهذا في اخر سوره الفاتحه التي نقراها في كل ركعه ركن من اركان الصلاه في كل ركعه وفي اخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم نسب اليهم لانهم يسيرون عليه ويلازمونه وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل وهم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 الذين جمعوا بين العلم والعمل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم حذر من الطريقتين طريقه العلم بدون عمل وطريقه العمل بدون علم فقال غير المغضوب عليهم وهم الذين اخذوا العلم وتركوا العمل والاولوالين وهم الذين اخذوا العمل وتركوا العلم سماهم الله ضالين ومن قبلهم مغضوب عليهم لانهم عرفوا الحق ولم يعملوه واما الساء الاخرون فهم عبدوا الله على جهل وضلال اذن فلا من العلم من العلم والعلم من الكتاب والسنه ولا ولا يبين ما في الكتاب والسنه الا اهل العلم المتخصصون فيتلقى العلم عنهم اما المبتدئ وهذا لا ياخذ العلم من الكتاب والسنه على طول انه ما يدري انما ياخذه عن طريق العلماء الذين يشرحون له كتاب الله وسنه رسوله ويبينون له كيف يعمل هكذا يكون العلم النافع لا يؤخذ العلم من الكتب فقط او من الجهال او من العباد الذين عندهم عباده وورع لكن ما عندهم علم ما يؤخذ عنهم له يؤخذ العلم عن العلماء المتخصصين متخصصين به معروفين به هكذا يؤخذ العلم النافع الذي يكون مؤصلا مبنيا على اصول صحيحة هذا هو العلم النافع وهذا الذي كان عليه علماء هذه الأمة وعلماء الامم السابقه كانوا ياخذون العلم عن علماء ويتوارثونه لقد جعل الله العلماء ورثه الانبياء وايش معنى ورثه الانبياء انهم يقومون بعد الانبياء وتعليم الناس كما ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يعلمون الناس ما انزل الله عليهم ولكن كل نفس ذائقه الموت الانبياء يموتون عليهم الصلاه والسلام ان رحمه الله ان جعل العلماء ورثه الانبياء يقومون مقامهم في العلم والتعليم ولذلك استحقوا ان يسمى ورثة الانبياء فلا يستهان بالعلماء كما نسمع من بعض الصحفيين او من بعض الجهاله ومن بعض يهونون من شان العلماء ويقذحون فيهم او يقولون <تصفيق> العلم هو بوقف على احد نعم العلم هو بوقف على احد لكن العلم يؤخذ من اهله يؤخذ من اهله لا يؤخذ من الجهال او يؤخذ من الكتب او يؤخذ من العباد وان صلحت نياته مجرد صلاح النيه ما يكفي لا من العلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ارسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح اذا لابد من الهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح فهذا مما يبين لنا أهمية العلم نعم عرفنا اهميه العلم منين ناخذ العلم من العلماء من ورث الانبياء ناخذ العلم عنهم فلا يستهان بالعلماء او يقلل من شانهم او يهجرون او يقلح فيهم يعني فيه من يقسم العلماء الى اقسام ويقولوا عن فلان واتركوا فلان نعم نترك الذي ال ال لا خير فيه نتركه لكن ال العلماء الخيرون الطيبون ما نتركهم لاجل الهوى من اجل الهوى او قال فلان وعلان نعم فيه من يصدون الناس عن العلماء نحن نعرف هذا ان الاعداء او الجهال انهم يصدون الناس عن العلماء ويقللون من شأنهم يقللون من شأنهم ويقولون العلم ليس وقفا عليهم فيصدون الناس عن علمائهم ليصرفوهم الى اخذ العلم عن غيرهم في, في يضلون ويضلون لأن من ضل في نفسه فانه يضل غيره كما ان من اهتدى بنفسه ان الله يهدي به غيره الا نثبت لهذه الاقوال او يوصفون بالتشدد في من يصف العلماء العاملين متمسكين بالكتاب والسنه يصفهم بالتشدد والغلو والتطرف كل هذا من اجل التنفير عن اهل العلم فلا نكث في الى مثل هؤلاء ويذكر يعني يقضح في العلماء ويصفهم بالتشدد لماذا لانهم لا يوافقون على ما يريد ويصف الذين يرخصون للناس الرخص الشائبه التي لا دليل عليها ويفتحون لهم المخارج يصفونهم ب العلماء المتمكنين وواسع الافق والمتفتحين الى غير ذلك ويصف العلماء المتمسكين بالكتاب والسنه بالمنغلقين وهؤلاء يسميهم بالمنفتحين ويفهمون مراه المجتمع ومسايره العالم الى غير ذلك طيب اذا صار العالم يسير الى جهنم نحن نسير معهم لا نحن نسير مع الحق ومع اهل الحق الى طريق الجنه لكن هذا يحتاج الى امرين يحتاج الى تعلم تعلم الصحيح ويحتاج الى صبر لان تعلم شاق وطويل لابد من الصبر على مشقته وعلى طول وقته ها بد من الصبر وكذلك بالضروره يحتاج الى عمل يحتاج الى عمل والعمل ينمي به الله العلم ويبارك العلم بالعمل العمل الصالح هذه امور لا بد ان نعرفها ونحن كما تعلمون نعيش في وقت فتن شرور دعوات مضلله احزاب جماعات كل يدعو الى نفسه كل يدعو الى نفسه والى طريقته والى منهجه حتى تقسم الناس فرقا واحزابا و تتقاطع وتعادوا بينهم هذا ما يريده الشيطان الله أمرنا ان نكون جماعه واحده على صراطه وان هذا صراط مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل تتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الامم ترقت اليهود على 71 فرقه ترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار إلا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما انا عليه واصحابه ما ينجو الا من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وقال لأصحابه فانه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله لا طريقه الا طريق واحد ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والله جل وعلا قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضاهم اتبعوهم باحسان باحسان يتقان لان في من يدعي انه سلف وانه هذا منهج السلف لكنه لا يعرف مذهب السلف ما يعرف مذهب السلف لانه لم يدرسه ولم يتعلمه هذا ما يكفي الادعاء قد يفهم وينسب للسلف شيئا ليس من مذهبهم لجهله فلا بد أن تعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ان تعرف ما عليه الخلفاء الراشدون ان تعرف ما عليه المهاجرون والانصار لكي ان تتبعهم باحسان باتقان لا مجرد دعوه وانتساب مع المخالفه بسبب الجهل بمذهبهم ومنهجهم اذا لا من تعلم العلم النافع على منهج سليم وعلى ايدي علمائه المتخصصين فيه لا بد من هذا والا ما يكفي الانتساب والادعاء ولا يجمع الناس الا منهج السلف الصالح الذي جمع السابقين على اختلاف لغاتهم والوانهم وببلادهم جمعهم وجعلهم امه واحده ما الذي جمعهم هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والتمسك بالكتاب والسنه هذا هو الذي جمعهم وما حصل الاختلاف والتفرق الا بالاخلال بذلك والاكتفاء بمجرد الانتساب من غير علم ومن غير معرفة اذن فالامر مهم جدا ونحن بحاجه الى العلم والعلماء خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه فتنة الشهوات وفتنه الشبهات شبهات في العقيده والشهوات في الاخلاق والسلوك نحن بحاجه الى ما يعصمنا من فتنه الشهوات والشبهات وذلك بالتمسك بكتاب الله وسنه رسوله وما عليه صحابته الكرام والقرون المفضله ولكن هذا يحتاج منا إلى تبصر ودراسة حقيقيه حتى نعرف مذهب ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه وصحابته والتابعون لهم بإحسان فمجرد الدعوه لا يكفي والدعاوى اذا لم يقيموا عليها بينات اهلها ادعياء اهلها ادعياء يا بتقن دينات ف مهم جدا واشتدت حاجة المسلمين في هذا الزمان بالذات كثره الفتن وكثره دعاه الضلال اشتدت حاجه العل... الناس للعلم الصحيح وحاجه الناس الى, الت... الى الرجوع الى العلماء ولاخذيا بسيرهم واقوالهم لا بد من هذا ولا يعصمنا من ذلك الا التمسك بكتاب الله وسنه رسوله وكيف نتمسك بكتاب الله وسنه رسوله اذا عرفنا هدي السلف الصالح ولا انه من بعدهم واخذنا بمنهجهم وسرنا عليه وتركنا تحزبات تفرقات الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه سبيل ادعو الى الله على بصيره ادعو الى الله هذا شيء على بصيره هذا شيء اخر ادعو الى الله يعني لا ادعو الى حزب او الى جماعه او الى شخص او الى مذهب ادعو الى الله فقط يجب ان تعرف هذا ادعو الى الله تخلص النيه هي دعوتك ما تدعو الى مذهب معين او شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم او جماعه او حزب او غير ذلك تدعو الى الله الشيء الثاني على بصيره على علم الداعيه لا بده يكون على علم والعلم لا يحصل عفوا انما يحصل بالتعلم على بصيره ثم قال انا ومن اتبعني شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عند هذه الايه ادعو الى الله قال فيه الاخلاص في الدعوه فان بعض الناس انما يدعو الى نفسه ولا يدعو الى الله يدعو الى نفسه اجل يتبعه الناس ويعظمونه يدعون به يحصل على مكانة ولا يدعو الى الله هل يجب الاخلاص في الدعوه الى الله عز وجل ولا يكفي لا بد يكون على بصيره على علم على علم بما يتقلب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى نحن كلنا وكل مسلم يحب العلم اذا سمع الثناء عليه وعلى اهله يحبه ويود انه يحصل عليه لكن كيف يحصل عليه يحصل عليه بالتالم تالم على يد من على يد العلماء المحققين على يد العلماء المحققين المتمسكين به لا على يد المحتالين والمتفتحين كما يقولون بل على عيد المتمسكين والتمسك يحتاج الى صبر هاجي لصبر لانه سيقاومه الناس وسيتكلمون عليه وسيصفونه بالاوصاف يثبت ادام انه على حق يصبر كما قال صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينك القابض على الجمر ليه ينبغي الى صبر والا فان الناس سيذلقون عن الحق ويزهدون ويعيرون يتكلمون في حقك لكن ما دام على حق لا يهمه ذلك بل يعتبر هذا في سبيل الله عز وجل تاجي الى صبر بعد ما يتعلم ويعرف تاجي الى صبر على العمل خير على ما تعلمه من العلم النافع وهذا يكون غريبا في اخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغربا قال ومن الغرب يا رسول الله قال الذين يصلحون اذا فسد الناس وفي روايه الذين يصلحون ما افسد الناس هؤلاء هم الغرباء لانهم سيكونون غربا بين الناس الغريب هو من يعيش في غير بلده ويعيش مع غير اهله واهلي وطنه هذه صفه اهل اخر الزمان الذي يتمسك بدينه يكون غريبا واشد غربه منه الذي يدعو الى الله ويبصر الناس ويحذرهم من الفتن يقولون هذا منغلق وهذا متشدد وهذا وهذا الى اخره لا يهمه هذه الأمور الامور فهذه امور يجب ان تنتبه لها وان نجعلها بين اعيننا وان نحذر من الفتن ومن دعاه الضلال ومن المتعالمين الذين يدعون العلم وهم ليسوا علما ومن علماء الضلال الذين عندهم علم لكنهم يدعون إلى ضد ولا يعملون به الله جل وعلا وصف او شبه شبه الذين اعطاهم الله علم ولم يعملوا به بالحمار يحمل اصفار مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل اصفار الحمار يحمل اثقال ولكنه لا يدري ما فيها فهو يقاسي من ثقلها وكعبها ولكنه لا يستفيد منها كمثل الحمار يحمل أثقال بيسمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بلعام من علماء بني اسرائيل بلعام من علماء بني اسرائيل ولكنه والعياذ بالله لم يعمل بعلمه فشبهه الله بالكلب واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب شو عالم عالم شبهه والله بالكلب ليه لانه لم يعمل بعلمه مثله كمثل الكلب تحمل عليه يالاه او تتركه يالاه هذه عبر يجب ان نعرفها لنحذر منها ونتجنبها وهي تكثر في آخر الزمان تكثر الفتن الائمه السابقون عرض لهم فتن ولكنهم قاوموها بالكتاب والسنه فنصرهم الله كالإمام احمد مع الجهميه ومع المعتزله ومع قاومهم وثبته الله ونصره عليهم ضرب وسجن وعذب لكن ما صرفه ذلك عن التمسك بالحق في النهايه نصره الله واخذ لهم شيخ الاسلام بن تيميه ماذا لقي من اعدائه من السجن والطرد ولكن الله نصره عليه بقي علمه وذهب وذهب جهلهم وجورهم له مع دراج الريح وبقي علم هذا العالم العلم العاقبه للمتقين كما قال الله جل وعلا والعاقبه للتقوى العاقبه للمتقين قال مو وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا على ماذا على اذى فرعون فائين بالله واصبر ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين لما قالوا لفرعون اترى موسى وقومه ليفسدوا في الارض شوف يصفون موسى وقومه انهم يفسدون في الارض يفسدوا في الارض اذكرك والهك الا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين في النهايه اغرقهم الله جميعا بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم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 ايوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح والاخلاص لوجهه سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين